الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه ا ج ن ص ل الله ل س ل م لقد تكلمنا في الدرسين الماضيين على مباحث ا ل ج ل ي ة فتكلمنا على أ ر ك ا ن ه ا ا ل أ ر ب ع ه وهي ا ل ص ي غ ة والعاقد والمعقول له والمكان فقلنا إ ن ا ل ص ي غ ة تتكون من ايجاب وقبول والعاقل و ا ل إ م ا م أ و نائبه والمعقود له هم الكتابيون ومن عنده ش ب ه ة الكتاب إ ن كانوا قد تهودوا قبل تبديل تهودوا ترصروا قبل أو ش... نسخ شريعتهم و أ م ا المكان فتعقد ا ل ج ز ي ة في غير ا ل ف ج ا ز و م ك ة و ا ل م د ي ن ة ولا يجوز دخولهم ب ه ذ ه ا ل أ م ا ك ن إ ل ا ل م ص ل ح ة يقدرها ا ل إ م ا م وفي غير ح ر م م ك ة أ م ا حرم م ك ة فلا يجوز دخوله لحالم ن أ ح و ا ل وتكلمنا على الجني إ ذ ا مات في هذه ا ل أ م ا ك ن التي يحرم عليه الاستقرار فيها كيف يجب علينا أ ن نعمل به وبعد ذلك تكلمنا على ا ل ج ز ي ة وهي الركن الخامس وقلنا إ ن أ ق ل ج ز ي ة دينار وهذا يتفاوت بتفاوت م اهل زاد عن الدينار يتفاوت بتفاوت عن أ ا ل ج ز ي ة عسرا ويسرا فمن كان ذا يسر ف إ ن ه يدفع أ ر ب ع ة دنانير و إ ن كان متوسط الحالي ف إ ن ه يدفع دينارين وان كان م ؤ س ر ا من الناس العاديين فإن دينارا واحدة ولا يجوز أن وفعوا واحدا يجوز تكلمنا ق ل عن دينار ت عن ا ل ص و ر ة التي يدفع بها الزمي ا ل ج ز ي ة وذكرنا الخلاف ة بين الرافعي والنووي فقلنا إ ن ا ل ص و ر ة التي ذكرها ا ل إ م ا م الرافعي رحمه الله ه ظهره من الزمي أن أ يحني ويططئ ر س و ي أ خ ذ قابض ا ل ج ز ي ة بلحيته ا ويضرب صدغيه قال ل ن ق ا ا ل إ م ا م النووي ان هذه ا ل ه ي ئ ة ب ا ط ل ة و د ع و ة استحبابها أ ش د بطلانا و خ ط أ و ق ل ن ا يستحب ل ل إ م ا م إ ذ ا عاقدهم أ ن يشرق عليهم ض ي ا ف ة من يمر بهم من المسلمين ويضبطوا عدد الضيفان ونوع ا ل ض ي ا ف ة حتى لا يقع غرر في العقد وحتى لا يؤدي ا ل أ م ر إ ل ى م ن ا ز ع ة و أ ن من طلب من ا ل أ ع د ا ء أ و من أ ه ل ا ل ج ز ي ة من طلب أ ن يدفع ا ل ج ز ي ة على أ ن ه ا ص د ق ة لا على أ ن ه ا ج ز ي ة ف إ ن ه يجاب الى ذلك وذكرنا ضابطا هذا فعله الله عنه الأمر بناء على ما القطابي بن تعالى عنه والآن نتكلم على عمر رضي بن ونتكلم ا ل آ ن ع ل ى ا ل أ ح ك ا م ا ل م ت ر ت ب ة على عقد ا ل ج د ي ة هناك إ ذ ا عقدنا ا ل ج د ي ة وقلنا إن ا ل جديتنا ة من أ ن و ا ع ا ل أ م ا ن وذلك أ ن ه العقود ا ل أ م ا ن ي ث ل ا ث ة ا ل عقد ا ل أ م ا ن الذي درسناه في ا ل أ و ل وعقد الجزيه و ا ل ه د ن ة التي سندرسها إ ن شاء الله في بعد قليل فتكلمنا على ا ل أ م ا ن وتكلمنا على الجزيه الان سنتكلم على ا ل أ ح ك ا م التي تترتب على عقد الجزيه ف إ ذ ا عقدنا لانسان جزيه ف إ ن ه يجب علينا أ ن نكف عنهم يجب علينا أ ن نكف عن أ م و ا ل ه م وعن أ ن ف س ه م فلا يجوز لنا أ ن نؤذي ه ذليا لا في نفسه ولا في ماله و إ ذ ا أ س ر أ ح د ه م ف إ ن ن ا نفك اسره وننقذه من ذلك ا ل أ س ر و إ ذ ا أ خ ذ من أ ح د منهم أ خ ذ مال اغتصابا ف إ ن ن ا نرد هذا المال على المغتصب منه من آ ذ ى ذميا فقد آ ذ ا ن ي ومن آ ذ ا ن ي فقد آ ذ ى الله فلا يجوز لنا أ ن نغتب مالا من ذمي او أ أ ن نؤذي ذ م ي ا وقد روى أ ب و داود أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال أ ل ا من ظلم معاهدا أ و ا ن ت ق ص و او أ أو كلفه فوق طاقته أ و أ خ ذ منه شيئا بغير طيب نفس ف أ ن ا حجيجه يوم ا ل ق ي ا م ة وقال صلى الله عليه وسلم من آ ذ ى زميا فقد آ ذ ا ن ي ومن آ ذ ا ن ي فقد آ ذ ى الله فنحن حينما قبلنا منه ا ل ج ز ي ة وجب علينا أ ن نكف عنه و أ ن نمتنع عن كل ما يؤذيه ه فإنه عليه نعم منا على مالا ذمي م وإذا ا أتلف أحد ل يجب عليه سواء كان المتلف نفسا أ م كان المتلف مالا ايضمن إ ت ل ا ف نفسه و إ ت ل ا ف ماله و إ ذ ا اعتدي عليهم في بلادهم التي أ ق ر ر ن ا ه م فيها إذا اعتدي عليهم وجب علينا أ ن ندفع أ ه ل الحرب عنهم ل أ ن ه ا اخذنا منهم ج ز ي ة مقابل حمايتهم وبناء على هذا إ ذ ا اعتدي عليهم فيجب علينا أ ن ندفع أ ه ل الحرب عنهم إ ذ ا كانوا ضمن بلاد المسلمين يعني في بلادهم ضمن بلاد المسلمين واعتذي عليهم فإننا يجب علينا يتبادل ذيني ندافع عنهم عاقدنا ضمن فإننا أن أنه أقروا أهل قد عقد وهو بلادهم بلاد إلا سؤال ما إذا عقدنا أهل الكتاب إلى الجزية أ ق ر ر ن ا ه م نحن على دينهم هل يجوز لنا أ ن نسمح لهم ببناء ك ن ا ئ س إ ذ ا كانوا قد ع ا ق د و ن على ا ل ج د ي ة وعندهم كنائس هل يقرون على هذه الكنائس أ م أ ن ه ا تهدم إ ذ ا كانت عندهم كنائس عليها وتهدمت ق ر ن ا ه عليها م و الكنائس هل يجوز لهم إ ع ا د ة بنائها أ و هل يجوز لهم ت ر م ي م ه ا وهل يجوز للمسلم أ ن يعمل في بناء كنائسهم هل يجوز للمسلم أ ن يعمل في ص ن ا ع ة ص ل و ب ه م هل يجوز للمسلم أ ن يعمل ا ل غ ي ا ر أ و الزنار الذي يلبسونه من أ ج ل ت ن ي ي ز ه م من المسلمين هذه كلها أ ي ض ا ذكرها العلماء في هذا الفصل في ا ل أ ح ك ا م ا ل م ت ر ت ب ة على ا ل ج ي وَلَيْسَ ة قال وَجُوبًا وَنَمْنَعُهُمْ د ب ا ي م من ن ن كنيثة ع و وجوبا إحداث في بلد ة احدثناه ا ن ش أ ن ا ه البلاد انواع في بلاد نحن فتحناها وكانت مدنا و ح ا ض ر ة لهم وهناك مدن نحن ا ن ش أ ن ا ه ا مثل م د ي ن ة بغداد وما شابه ا بغداد من المدن ا ل ك ث ي ر ة ف إ ذ ا كنا في ب ل د ة قد ا ن ش أ ن ا ه ا ف إ ن ن ا نمنعهم من إ ن ش ا ء ك ن ي س ة فيها نمنعهم م ج و ب ة و إ ذ ا بنوها ف إ ن ه يجب أ د م ه ا ونمنعهم إ ح د ا ث ك ن ي س ة في بلد أ ح د ث ناقه كبداده و ا ل ك و ف ة و ا ل ب ص ر ة و ا ل ق ا ه ر ة وما شابه هذا من مئات بل آ ل ا ف المدن التي أ ن ش أ ه ا المسلمون قال لما رواه ابن الله أحمد عدي عن عمر رضي الله عنه عدي عن أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبنى ك ن ي س ة في ا ل إ س ل ا م ولا يجدد ما خرب منها وروى البيهقي أ ن عمر رضي الله تعالى عنه ا لما ح ل صالح ن ص ا ر الشام كتب إ ل ي ه م كتابا انهم لا يبنون في بلادهم ولا فيما حولها د ي ر ا ولا ك ن ي س ة ولا قال ورواه ل ا طومعة ا قال ه ب ر و ابن أ ب ي ش ي ب ة عن ابن عباس أ ي ض ا ولا مخالف لهما من ا ل ص ح ا ب ة أ ي هذا الذي عاهد عليه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه النصارى وما رسول وسلم ولم عليهما واحدٌ عليهما قاله الله ابن عباس أصحاب الله الله بلغ صلى عليه ينتره عبد من أ ص ح ا ب ه صلى الله عليه وسلم فصار إ ج م ا ع ا س ك و ت ي ة نعم أ و نقول صار كالاجماع السكوتي نعم هذا ب ا ل ن س ب ة للبلاد التي أ ن ش أ ن ا ه ا نحن نمنعهم من إ ن ش ا ء ك ن ي س ة فيها ولا خلاف في هذه ا ل م س أ ل ة ومثل هذا البلاد التي أ س ل م أ ه ل ه ا علينا دخلها ل ل ا م م س ولو ن وهي م س م مثل المدينة ة ا فما ل ي م ن فتحت حرب و إ ن وبناء ه آتها هذا ا فلا أسلم على ي ج و ز أ ن أ ي ض ا بناء كنيسه ة في ذ ه ا ل أ من ا ك ق الكنائس ولو وجدنا ي س ة من ل ك ن ا في هذه ا ل أ م ا ك ن ما يبنون ك ن ي س ة نمنعهم من احداث ك ن ي س ة إ ن ش ا ء ك ن ي س ة ج د ي د ة ق لو ل وجدنا كنيسة في هدفة علمنا أ ا ك ولم هل نذرك هذه ل ك ن أنشئت ي س ة بعد انها ل ل إ س ا م أم أ ذ ه ل ك ك ن ي س ة انشئت ت موجودة الإسلام علمنا لو قبل أنها ن أ بعد ا ل إ س ل ا م في اليمن مثلا ف إ ن ن ا نهدمها أ ي يجب علينا هدمها فيما لو كانت د و ل ة ا ل إ س ل ا م ق ا ئ م ة لكن لو أ ن ن ا ما علمنا هل هي أ ن ش ئ ت قبل ا ل إ س ل ا م أ و أ ن ه ا انشئت بعد ا ل إ س ل ا م دول أ ص و ا ق ا نبقيها كاحتمال في أ ن ه ا كانت في ق ر ي ة أ و ب ر ي ة فاتصل بها عمران ما ح د ث ن احدثناه تجلاد التي ا جئنا الآن وجدنا فيها ديار إسلام إما أهلها أسلموا عليها أننا أنشأناها كما ذكرنا وجدنا فيها الآن مثلا كنيتة أن كنيتة نعلم أن الكنيسة انشأت ولم أو في هذه هذه تلك البلاد قال نبطيها جاء الأصل لي ربما كانت قبل الإسلام في ق ب ل ل ا إ س ل ا من و ح ن ن ع ل م ه القرى ن ق و لا كانت في ي ة ق ر في مكان ما قريب ل ل م د ي ن ة ثم اتصل البناء ا ل آ ن ت ظ ا ه ر أ ن ه ا هي ضمن هذه البلاد لكن في ا ل ح ق ي ق ة كانت يوما ما خارج هذه أ م الاماكن ك ن هذه ا ح ل الأولى الحالة الأولى ل ة ا أ إذن الأماكن التي أسلم أهلها عليها والتي أنشأناها أسلم لا يجوز أ ن تحدث فيها ك ن ي س ة و أ م ا البلاد التي فتحت ع ن و ة مثل مصر و أ ص ب ه ا ن وبلاد المغرب و ب ل ا د ك ث ي ر ة فتحت عنوة ما هو حكم إ ن ش ا ء الكنائس فيها قال لا يحدثونها فيها ه لهم أن يحدثوا فيها كنيتة. المسلمين ملكوها جعلها هذه ا مدامة لا يحدثوا المصلمين بإستيلاء فيمتنعوا الأرض قد عنوة كنيتة كنيتة فتحت أن لأن يجوز ل ولكن ه ذ ل المساله يجوز خلافيه ث كنائس ا ك ذ ل ك ل ا يجوز إ ع ا د ي ه ا إ ذ ا هدمت و ل ا يقرون ع ل ى ك ن ي س ة ك ا ن ت في هذه ا ل ب ل ا د ل أ ن ن انهم ف ت ح ا ي ف ت ح ن ا به ا ل ل ص صرع انهم ح ب ضوابط ف ت ا ع ن ذلك يفتى به انهم ملكا ذ ه س أ ل ل ة خ ا ف يفتى ة ا ل أ ح ي ا ل م به م لا يجوز لهم إ ن ش ا ء ك ن ي س ة ولا يجوز أ ن نقرهم على ك ن ي س ة كانت م و ج و د ة في ديارهم ل أ ن ن ا ملكنا هذه ا ل د ي ا ر ه بالاستيلاء فيمتنع إ ن ش ا ء ك ن ي س ة فيها أ و إ ق ر ا ر ه م على ك ن ي س ة فيها هذه ا ل ح ا ل ة ا ل ث ا ن ي ة وبالبدايه هناك ح ا ل ة ثالثه كنا البلاد التي فتحت ع ن و ة معناها س ي أ ت ي السؤال عن البلاد التي فتحت سلحا ما هو حكم البلاد التي فتحناها س ل ح ا قال إ ذ ا فتحت البلد س ل ح ا هناك شروط ا ل س ل ح هناك شروط ل ل ل س ح إما إلا إذا أنهم كمائسهم الشروط أن الأرض لنا إلا أنهم فيها وتبقى على ما هي عليه قال هذا جائز سلحا الأرض أن أن يسكنون لنا على عليه بشرط هي فتحت وتبقى وشرط إ س ك ا ن ه م و إ ب ق ا ء الكنائس جاهز هذا لا, لا مانع من هذا الشرط ل أ ن ن فتح الصلحات وعندنا شروط اتفق عليها و ط ل ح ن ا عليها <تصفيق> لا بد من الوفاء بهذه الشروط لكن لو فتح البلد صلحا لشرط أ ن تكون ارض لنا و أ ط ل ق الصلح لم يذكر فيه هل, تبقى هل تبنى الكنائس ام لا تبنى قال هل إبقائها المنع أطح من فيهدموا ما فيها من الكنائس لانهم لم يتعرضوا لهذا ففتحناها صلحا معهم وهم س ر ط و ا علينا ان يسكروا في هذه الديار ولكن ما تعرضوا لمساله أ ل ة ك ن ن ا ئ س الكنائس ئ ي ا إحداث ا فنمنعهم من و نهائيا د م ل ك ن ا س إن كانت عندهم وكان لهم الحق أن الحق موجودة لهم س و علينا يبقى عليها متعاونون لم يبقى يسرطوا مدام هذا إذا هم متعاونون في أ م ا ك ن عبادتهم وبناء على هذا هذه ا ل د و ل ة صارت هذه الأرض ارضا أ ر ض إ س ل ا م ي ة إ ن كانوا يريدون هذا فليشرطوه في عقد الصلح ف إ ذ ا لم يتعرضوا لهذه المسألة في عقد الصلح ف إ ن كنائسهم تهدم ل أ ن ه ا ارض إ س ل ا م ي ة ما يجوز أ ن تبقى فيها الكنائس هذا إ ذ ا شرطنا ان تكون ا ل أ ر ض لنا ويسكنون فيها إ ذ ا نحن ا ل آ ن عندنا ص و ر ة فيما إ ذ ا كانت ا ل أ ر ض لنا على أ ن يسكنوا في هذه ا ل أ ر ض هكذا جرى الصلح بيننا وبينهم إ م ا أ ن يشرطوا علينا مع هذا أ ن يقروا على كنائسهم وعند ذلك يجوز لنا تقديرهم عليها و إ م ا أ ن لا يتعرضوا لهذا نهائيا ردوا فقط ب أ ن يسكنوا في هذه ا ل أ م ا ك ن التي صارت خ ا ض ع ة ل د و ل ة ا ل إ س ل ا م في هذه ا ل ح ا ل ة لا يجوز أ ن ينشئوا ك ن ا ر س ولا يقرون على كنائسهم التي تكون عندهم طيب النوع الثاني من أ ن و ا ع ا ل ا ل أ الأرض ر كنار ض لهم ليست لنا الأرض لهم ويسكنون فيها قال ل فيها هذه ويسكنون في ا ح ا كنائسهم الأرض ملكاً ملعناهم إنشاء ل ة قُرِّرَت نحن من الكنائس لهم فيما إ ذ ا كانت أرض ن ا هذه ل أ ر ض لنا هكذا جرى ص ل ح ا ل أ ر ض لنا فنحن واحرار في أ ر ض ن ا ونمنعهم من إن انشاء الكنائس ونمنعهم من الابقاء عليها ب ملكنا ن م ن ع ه من م ا ق ا م ة ك ن ي س ة عليه ومن إ ب ق ا ء ك ن ي س ة فيه ا ل ح ا ل ة ا ل ث ا ن ي ة لا شرطوا علينا أ ن تكون ا ل أ ر ض ملكا لهم وعلى هذا جرى ص ل ح ا ل أ ر ض لهم ولهم حق ا ل س ك ن ة إ ذ ن ما دامت ا ل أ ر ض ملكا لهم فنحن لا نستطيع أ ن نمنعهم من كنائسهم التي كانوا عليها ويجوز لهم أ ي ض ا أ ن يحدثوا كنائس ل أ ن ا ل أ ر ض لهم اكثر ما هنالك انهم يدفعون ا ل ج ز ي ة في ظل ا ل د و ل ة ا ل إ س ل ا م ي ة قال أ و لهم قررت ولهم ا ل إ ح د ا ث في ا ل أ ص ح وعللوه ل أ ن الملك والدار لهم فيتصرفون فيها كيف شاءوا هذا ب ا ل ن س ب ة لكنائسهم هناك م س أ ل ه تكلمنا عليها كثيره وهي ما إ ذ ا ظهر من النصراني استعلاء على المسلم هل يجوز هذا قلنا إ ن الله تعالى قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولا يجوز لكافر أ ن يستعلي على مسلم سواء اكان يعني لأي الأوصار لنا ي وصف والسلطان من بعدانا ع قدرة هل ومناء ع ى هذا هل يجوز للمسلم ي ن أن يسكن في بيت ويكون مستعليا على المسلم فيه هل يجوز للنصرانين ان يرفع جداره فوق جدار المسلم هل يجوز للنصران ا ل ز م ي أ ن يمشي راكبا فرسه و المسلم يمشي على ا ل أ ر ض هل يجوز ان يمشي في ص ف و ف المسلمين مشيه المتكبر ا ل م ت غ ط ر ف المستعلي على المسلمين قال كل هذا غير جائز ولذلك قال يمنعون بناء يشط على بناء عليهم هذا في يجعل الكاثرين من مسلم لم من العامة المعروف بالإسلام بناء بناء وإن لأن ولن غفع على العقد وجوبا الشروط جار هذا الله هذه على المؤمنين سبيل ا نعم ولما رواه البخاري عن ابن عباس ا ل إ س ل ا م يعلو ولا يعلى عليه وبناء على هذا فلا يجوز ل ذ م ي ان يرفع بناءه على بناء مسلم لا يجوز ان يسكن في ا ل أ ع ل ى والمسلم يسكن في ا ل أ س ف ل قال والاصح أ ي ض ا أ ن ه يمنع من ا ل م س ا و ا ة ل أ ن ه لو ساواه لصار في مرتبته فهو يمنع من هذا و أ ن ه م لو كانوا في م ح ل ة م ن ف ص ل ة لا ع ل ا ق ة لنا بهم هل يمنعون من هذا قال لا اذا كانوا في محله منفصل لم يمنعوا من هذا الامر أ م نعم م ر ر ب ت ت س و ن أنتم نعم الأحكام اليوم مثل هذه الأحكام هذه هذه نحن ف ض ن كنا نمنعه من هذا لكننا احتقرناه أهلناه ا ا هذا ما ه ولا ولا ارقنا دمه بل حقلنا دمه وعصمنا ماله وجعلنا إ ي ذ ا ء ه من ايذاء النبي صلى الله عليه وسلم ومن غصبه شيء وجب عليه رده إ ل ي ه وقد عاش النصارى في ظل د و ل ة ا ل إ س ل ا م أ ج م ل ع ي ش ة مرت عليهم في حياتهم بعد أ ن تحرروا من سلطان ا ل ك ن ي س ة وطغيانها نعم ولكنهم ماذا عملوا بالمسلمين منهم عملوا ماذا هم هذة الجزية و ل حفظنا لهم كل كرامه ا ل إ ن س ا ن من عناهم الاستعلاء على بيتي انا ما عناهم الاستعلاء على أنت في بيتي من حقنا ما كان الاستعلاء على أ م ا ماذا ع م ل ه م بالمسلمين حينما دخلوا بلاد المسلمين ربما يقول واحد اه من لماذا لان السعلاء لماذا لان ا ل ع ل ا ء لماذا لان السعلاء لماذا يعملون اليوم بالمسلمين م ا ذ ف ل ع م ل و ن في بلادنا ا م س ت ع ب ر ه من قبلهم ماذا يعملون بها دمروا البلاد وشردوا العباد و غ ت ك و ا ا ل أ ع ر ا ض وكل د ق ي ق ة ا ل آ ن ت ر ا ح ظ دماء ا ل إ س ل ا م بيد الصليبيين سواء كان ب ا ل م ب ا ش ر ة أ و لاصقه ع ب ي د ه م و ع و ا ن ه م وعملائهم في كل م ق ا م بقاع العالم ا ل إ س ل ا م ي ماذا عمل أ ع د ا ؤ ن ا في البلاد الشيوعيه للمسلمين ماذا عمل النصارى لما دخلوا إلى الأندلس؟ ماذا عملوا؟ ماذا عمل المسلمون لما دخلوا الى أ ن المسلمون د دخلوا ل عملوا عمل لما ل س ماذا ماذا إ ا ل أ ن د ل س فاذا دخلنا نحن إ ل ى ا ل أ ن د ل س وبنينا أ ع ظ م ح ض ا ر ة عرفها ا ل إ ن س ا ن في ذلك التاريخ إ ل ى عهد قريب فرأت من أيام نصوص يقول عن الأماكن في الأندلس يقول لقد كانت طرق الأندلس في الغربيين طرق الطرق تديد عن عشرة أميال في ذلك الوقت طريق طرق عشرة أيام أحد الأماكن الأندلس الأندلس كانت ويتملك تديد الوقت وكانت من الموضوعين نصوص عن عن يقول يقول أميال في أميال تضاء الطرق لقد ذلك بعض هذه وكانت في نظافتها كالقصور يقول ا ل م و ر خ الغربي في الوقت الذي كان يعيش فيه ملوك أ و ر ب او في ا ل ل ا ط ي نقبه ي و ل م في البحر ط ي ن إلى ر ك عملنا أعظم ض ا ة في الدنيا بنينا حضرنا الإنسان بنينا أعظم الجامعات وأنشأنا أعظم و ن ن ش أ ا أعظم ا ل م أعظم المراسد العالم د ا وإنشأنا حضرنا ر س ح ي ن م ا فتحناه ودخل أو النصارى ط ب ي ي و أو ا ل ن في ا ل إ س ل ا م أ ف و ا ج ا أ ف و ا ج ا حتى لم يبقى هناك نصران ي وما حدث في تاريخ ا ل إ س ل ا م كله في كل فتوحاته منذ إلى ان وجد إ ل ى هذه ا ل س ا ع ة أ ن اكره رجل على ا ل إ س ل ا م لكن ماذا عمل ا ل ط ل ي ب ي و ن لما دخلوا إ ل ى بلادنا ما ذ ا عملوا ما تركوا إ ن س ا ن ا في إ س ب ا ن ي ا كلها مسلم ما تركوا واحد ان ي ذ ك ر ا س م ا ل إ س ل ا م على لسانه كان إ ذ ا ذكر اسم ا ل إ س ل ا م على لسان طفل صغير في إ س ب اسبانيا ن ي طغير في ا ا طفل ل ر م د ة ي ن ل و ا د يوجد قال ب ل الثاني يوم الأحد كانت تقتل الأسرة كلها لأن الولد قال لمحمد ولا الصغير إلا نقلها آله أ أخطى أبوه أبيه عن كانت الأسرة فرأوا س ب الكتب نشرت بصورة و يوم ع معناها يعرف عن عن عشرات كانت هاكذا هذا ما ذات ما كانت يؤمن محمد كلها تقتل فقط نشرت هذه عما للمسلمين ما تركوا في الأندلس جرى ر حتى في ت ك وصورها ا الأندلس واحد وكانت النساء تعلق من أرجودها بالآلاة الأرض في الحاكم التفتيج في في تعلق كالتشياء وتسكف مضخب من و تحت م و ج و د ة حتى الان آ ن وحتى ل آ ماذا يعملون بنا نحن أ ق ل ما يكون ما درس ك ن ا ئ س و م في ديارنا ق ا ئ م ة لكن هل يوجد مسجد واحد في أ و ر و ب ا ا ل غ ر ب ي ة هل يوجد بكل أ ل م ا ن ي ا ا ل آ م ا ل بالأكبر الدول د ي مسجد ق ر ا العالم ط ي في ة م واذن ماذا مسجد واذن ممنوع ع ا من هذا؟ ما و ا ليس مسموح ت ن له ف ن التي ب ا ت ا ل ا ذ ا أوروبا الغربية ا ل تدعي انها د ي م ق ر ا ط ي ة مع غير المسلم أ م ا مع المسلم فهو مستعبد وليس عندها ديمقراطيه ة ما عملت ديمقراطية الآن ل ولا يؤذل مبتول الناس يصلوا ولا يستعملوا هو به كنائتهم منعناهم ميونيخ منوح مسجد منع ما منعنا الناس في أن يصلوا في كنائتهم باستن في نحن أن أن ما فرضنا على احد شيئا عاشوا بلادنا ا ع ز ة مقابل المال البسيط الذي كانوا يدفعونه فلا تستغربوا حينما نقول نمنع فما علمنا شيئا أ ك ث ر ما قلنا ي خ ي لا ت س ت ع ج علينا في ديارنا يعني بعد كل هذا الاحترام تستعلي أ ي ض ا لا ما ي س ل ا ت ع ل ي بشعاره الباطل عنده شعار يخالف شعارنا نقول شعار لا م ا تستاهل انت تحمل هذا الشعار أ س ل م ولك ما لنا وعليك ما علينا هل المسلمون الذين الآن في العالم الغربي لهم كل الحقوق ي تمتعا و بحقوق ن حقيقيا صحيحا كما يتمتع به الرجل الغربي من أ ه ل الديار لا ولم ن ع ن ا ه من ان يعتقد معتقدا اذا لا تستغربوا يعني نحن نقرأ هذا ا ل كثير ل ا م ك من الناس يحس نفسه بانه قد يعني كيف نقول هذا الكلام امام العالم اليوم نعم ح ن نمنعه وما اعتدينا عليه ه وما ر ا د ان يعيش في ظل دولتنا تعيش في ظل يجب تعيش عليك ظل دولتنا تستعلي ألا أمتنا يخالف ما شعائراً تظهر في ويمنع م ا خ ا ل ف ع ت ق د ا ما فرضنا ولكن ل ي ه أ ب د الزمي ً أن ي د خ في فرضنا ديننا عليه يعمل طيب أبداً أن, يدخل في ديننا ما فرضنا عليه أن يعمل أعمالنا ويمنع ما قال ا ركوب ب خيلاً فيه لأن هذا ر خيل يركب ع يعني ن ي خيل ي بش مطلق الخيل ويستعلي بها يختار بها على رؤوس المسلمين ي م ن ع ر ك و ب ه ا ل خ ي ض ل من ا ل ح م ي ك و ا ل ن غ ا ل ا ل ن ف ي س ة و إ ذ ا أ ر ا د أ ن ي ر ك ب ما ي ر ك ب ف ض ل ا ئ ل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان و ن ه ن ك ا ب ض ل من اجل ان ع ك و ن هناك افضل من اجل ان يكون هناك ا ل من اجل ان يكون هناك ل من اجل ان يكون ه ا ا ل من اجل ان يكون ا ا ل من اجل ان يكون ه ا ك افضل م اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان ي و ن هناك ل م اجل ان ي ك و هناك ا ل من اجل ا ي ك ق ن هناك ا ما يعظم إ ن س انسان يخالف يعظم ما أمر ربه إ ن يشرك بربه ما يعظم إ ن س ا ن ي ش أ ن ب ي ا ا ء ل ل ه تعالى هذا ما يعظم ما يجب علي يتزم أن انسان ل ل تعالى ه و أ أ ل لك م م ل ا و ع ل ي ك ما, ما علينا. أما علينا أن ت ظ ه ه ر ذ انبياء الكفرة وهذا الإرحاد و س ت الله و ت و ق ر م ا يصير توقر. هذا تناقض في فيما توقر نوقر تناقض هذا منهجنا إنسانا يحتقر شريعتنا وديننا هدفه تناقض في منهجنا نعم ولا يصدرون في المجالس ويؤمرون بالغيار يعني وهو من العلامات كانت توضع في الكافر في النصراني اليهودي الزمي يضعوا في ينيز الزمي ويؤمر بالغيار الثياب العلامات توضع من كانت من والذنال وهو ثوب الظوب أو الظوب فوق المسلم الكافر حتى ويمنع إ ذ ا حماماً دخل ف ه س ل م فرضي مسلمون من ف إ اسماع دخل حماماً م فيه المسلمين الشرك ما أمام المسلمين الشركة ما يصير أن يقول أقررناك على د ي ن لكن ألا أقررناك ال... ك ألا على شريطة م ا أ ن ت ع ل ي ه من اسماع ل ل لكن ألا باطلة ل ب ا هذا ا ط شريطة تظهر في صفوف م ل ي فيمنع ن من إ المسلمين شركا كان يقول لهم إ ن عزيرا ابن الله أ و أن ي ق و و ل ان إ المسيح ابن الله أ و ما شابه هذا من ا ل أ ش ي ا ء ا ل أ خ ر ى ا ل ك ث ي ر ة يمنع من إ س م ا ع المسلمين ا ل شركه ويمنع من قوله و غ ي ر ابن الله ونقيم ا ا ل م س ي ح ب الله ويمنع من إظهار الخمر كيف نحن نحرم الخمر ونمنع المسلمين منها ويمنع ونمنع و كيف من نحرم نحن ن الحدود عليهم ونسمح لك ب ان تشرب الخمر علنا أ م ا م المسلمين وهذا ومجتمعنا يؤدي إلى أفساد معتقد يؤدي بهم إلى الخمور ومثل إفساد أمتنا إفساد أبنائنا الخمر يؤدي يؤدي يؤدي معتقد سد إلى إلى إلى بهم أ ن و ا ع المخدرات التي يستعملها الناس جميعا هذه ان لم تكن كالخمر فهي أ س و أ بكثير يمنعون من إ ظ ه ا ر الخمر والخنزير وضرب الناقوس في ك ن ا ئ ت ه م ومناسباتهم و ا ل أ ع ي ا د تاعهم ي ر وشعائرهم في د و ل ة إ س ل ا م ي ة ما يزدرون ه ذ ا في دولة اما ل ل إ س ا أرى ع ان يبهروا ي ن م بيوتهم ما نمنعوهم من、هذا. أما في ي بكلائس هذا ه أن ظ هذا كشعار في د و ل ة ا ل إ س ل ا م فلا يجوز أ ن ي ظ ه ر و ا لكن هذه ا ل أ م و ر قد تشرط في العقد وقد لا تشرط فإذا فإذا هذا نعملوها قطعا ما التي ما العهد نشرطها الجزء لم ولكن لم عهدهم نمنعوهم من تشرط ينتقد ينتقد أحسن عقد هي في فاذا شرطنا هذه ا ل أ م و ر في عقد ا ل ج ز ي ة قلنا ش ر ي ط ة أ ل ا تقولوا شرك و أ ل ا تضربوا ناقوسه و أ ل ا تشربوا خمر ة و أ ل ا تظهروا عيدا وما شابه هذا وبعد ذلك خالفوا وضرب و ا ل ن ا ق و س ه ذ ا فيما إ ذ ا كانت ك و م كنائس ا ق ر ر ن ا ه م عليه أ و أ ن ش أ و ا حسب التفصيل الذي ذكرناه ضربوا ناقوسة أو من أنهم ش ر ب وكل ا الخمر علنا وديهم في بلاد المسلمين المسلمون الخمر وديهم يشربون علنا في ت ما على ه ذ فيما إذا ا ك نعيش ت دولة ونساء الإسلام الله قائمة ا ما ل وكل أن ن تقوم ع من أ ج ل أ ن تقوم د و ل ة ا ل إ س ل ا م وفي معتقدنا انها ستقوم نعم الآن المسلمون يشربون من النصارى النصاري أما الخمر خمر الأكثر قليل شوي شوي يشرب لكن يمكن ان يكون لدينا ه م ر ة و ا ح د ة حتى م ا يبقى عنده احساس ي ه ا ي و ك ب ا ل عهد كهرباء نسال الله العافيه ا إذا إذا الأمور عملوها بما ع ا ه د و ن شارطون أو ع ل ي ه ه إلا أن ذ ا ما يؤدي إ ل ى ا ن ت قال عهدهم ق ا لأنهم ل أ هذه م ا ولو ر غير ضرر يتدينون من بها ع ى المسلمين لخلاف القتال ما قاتلونا ه ذ ا يقع ض ر ر ا فيما ا ل س ل م ي ن ن و ب ء على اذا لم قال نشترط هذه ك الامور او في العهد شرفناها ثم نقضوها لكن اما لو قاتلونا دفعوا الجلديه بعد ذلك اتفقوا وابتعدوا وقاتلونا ولا س م ح ت لهم في احتمال القاتلونا بعد أ ن كانهم اثرناهم سيطرنا عليه لماذا جئنا إ ل ي ه م أ ر ا د و ا أ ن يقاتل الجلدين سيطرنا عليه لماذا تريدون القتال و ب د أ و ا بالقتال ما ن ن ق ض و ا ع جئنا إ ل ي ه م لماذا قاتلتمونا قالوا ب أ ن فلانا منكم قد اعتدى علينا مثلا في ز ع م ه م أ ن ا ل ع ق د قد ن ق ض هذه لهم ش ب ه ة في هذه الحاله لان ينقطع عندهم ش ب ه ة قال ما عندنا ش ب ه ة قد ي ل د و ن القتال قال ولو قاتلونا ولا ش ب ه ة لهم أ ي واحد او امتنعوا من أ د ا ء ا ل ج ز ي ة نحن ع ا ق د ن ا ه م و أ م ن ن ا ه م مقابل ا ل ج ز ي ة ف إ ذ ا ب د أ و ا بالقتال أ و بنعوا الجزيه التي عاقدناهم عليها أ و امتنعوا من أ د ا ء ا ل ج ز ي ة أ ولو من إجراء حكم إجراء إ س ا ا م عليهم ل ق ا نحن نعيشون لكن ما ج د ع ل ي ن ا أحكام الإسلام الأحكام العامة عهدهم هي قال انتقض ب ذمي ل ل ك وإن ش ر ط عليهم الانتقاض به ولو بمسلمه ه خ ا العقل ل ف ت مقتضى ه بمليون م ولو زنى ب ة ذ ه بها أنها الصور ناقضة متعددة يعني قد يظن بها أنها ناقضة ولكن هذا لا. لا يجب ك و ل ك يوم ك و ن ا ك من يوم و ن هناك من ي ك و ن ن ا ق م ة للعقد و ن ه ا ك من يوم و ن ن ا ك من ي م ي ب و م س ل م ة طبعا ح ا ل م ك و ن ه ك ا ف ر ن م ا ك من م هناك من و م ي و ن ن ا ك من ي م ي ك م س ل م ة أ و أ ص ا ب ه ا ك من ك ن ا ك من يوم ي ه ا ك من يوم ي و ن ه ا ك ن و م ي و ن ه ا ك من م ي ن ه ن ا ل من ي و ن ا ك ن ي و و ا ك من يوم يوم ي ا ك م يوم يوم ي ه ن ا ن يوم و م ي ه ن ا من يوم يوم و م يوم ي و هناك من ل و م يوم يوم ي و هناك من يوم ي و و م يوم يوم يوم ي ع ق د عليها يعني وطئها بالعقل ا وجل اهل الحرب على ع و ر ة للمسلمين قال لهم تعالوا انا ادلكم على, على مصانع السلاحف من م ي ن ه م ا ا ل عند المسلمين ة نعمة أ و دل اهل الحرب على عوره ة للمسلمين و فتن مسلما عن دينه, يعني من فتنه عن دينه او طعن في الاسلام أ و ا ل ق ر آ ن أ و سب الله او رسوله صلى الله عليه وسلم أ و ذكر غيره من الانبياء بسوء قال هنا ي أ ت ي تفصيل إ ن شرط انتقاض العهد بها بهذه ا ل أ م و ر انتقض عهدهم ل أ ن ه م خالفوا مقتضى العقل في امر لا يتدينون به فرق الصورة من أما شتموا ومن أمير فيما لم تؤمنوا محرم عليهم شتيمة يتدينون الناقص يتدينون الآن تشتبون والنبي الصورة الكابقة عيدوا الله الله الله الصلاة والنبي ورسوله عليه كسائل الأنبياء هذه به به ضرب عملوا أشياء مسلما وإن يعني أ ش ي ا ء لا يتدينون بها وفي نفس الوقت تعود بالضرر على المسلمين كان م لكن ه ا ل ا و لن تتركوا بهذا م على ك م الشكل ن ي ولكن لن ه ما تتركوا على ق ب و ن ن م ه م ي ع ذ ر ه م في الشكل ص و ر ة ر ن ا يعذرهم ع ي ه ا ولكن ما ي ن ت ق ب ذ ل ك العقد ل أ ن ن ا ما شرفنا أن ه ذ ه ا ل أ م و ر ن ا ق ض ة ل ع ق انتقض د فماذا ا ل ع عقد ق انتقض د الجيزية إ م ا بقتالهم لنا غير شبهه أ و بما ذكرنا من الصور سب الله أ و رسوله صلى الله عليه وسلم أ و نبي من ا ل أ ن ب ي ا ء أ و ما شابه هذا ماذا يترتب عليه قال ومن انتقض عهده ب ع ه د ه ل ق ت ا ل ن ا ماذا نعمل حتى يقتلنا طبعا جواب جديه على هذا قال جاد دفعه وقتله نجد لنا ان ندفعه بغير القتل كدفع ا ل ص ا ئ ل على ما مر معنا من تفصيل ا ل أ خ ر فهم ب ا ر ي ج و هذا و إ ذ ا قتلناه ما دام هو قد شرع بالقتال فلا مانع من هذا قال جاز دفعه وقتله, نعم جاز دفعه وقتله. هذا إ ذ ا نقض العقد في القتال و أ م ا إ ذ ا نقض العقد ة بغير القتال ب الصوره ذكرناها ا ل س ا ب ق ة قال لم يجب علينا قتله في هذه ا ل ح ا ل لم ة يجب علينا ختله ل و ابلاغه ي ج ع ي ن إ ب ل م أ م ن ه بل ت ع م في إ ذ ن فتبقى تلنا يجوزنا ل قتله ويجوزنا ل دفعه كما ندفعه ا ل ط ا ئ ل ة م ن ت ق ض عقده بقتال بسب لله بسب للرسول صلى الله عليه وسلم وتعالى الله عن ذلك علوا كبيره ما يجب علينا قتل هل يجب علينا إ ب ل ا غ ه إ ل ى مامنه قال يجب علينا ابلاغه الى مامنه طيب هل يجب علينا ضرب عليه الريق قال في هذه ا ل ح ا ل ة يختار ا ل إ م ا م فيه أ ح د ا ل أ م و ر التي كان يختارها في ا ل أ س ر التي ذكرناها إ م ا أ ن يقتله و إ م ا أ ن يستلقى و إ م ا أ ن يملى عليه ويكون إ م ا أن د العقد ي المسلمين يجب علينا ولا يجب علينا ه منه قتله إبلاغه إما وإما إلى لأن إبلاغ من مرض من مأمن المأمن لا ولا بأسر لأن نقض م ا ذكرناه, في عقد الذي ذكرناه قبل ويكون هذا لوقت محدد كما بينا ذلك لأننا قلنا الأمان لوقف لوقف أن أن يكون يكون إما وإما أن لوقف غير محدد محدد غير ف إ ذ ا هذا ليس م س ت أ م ن ا و ب ن ا ء هذا ما يجب علينا أ ن ن ب د غ ه م أ م ن ا ماذا يعمل به امير المؤمنين قال يختار به واحدا من هذه ا ل أ م و ر ا ل أ ر ب ع ة التي ذكرناها طيب نقض ل وقبل أن يختار الإمام أسلم نقض العقد وقبل المؤمنين الأمور الأربعة أسلم من الذي يبقى الذي ع ق نقض يبقى د واحد أن أن أمير من يختار يختار فيه ما وما هذه امتنع الرزق والفداء و ب ق ي ة ا ل أ م و ر ا ل أ خ ر ى و إ ذ ا بطل أ م ا ن رجل هل يبطل ا ل ا م ا ن ب ا ل ن س ب ة لنسائه و ل أ و ل ا د ه الصغار الذين معه قال و إ ذ ا بطل ا م ا ن رجال لم يبطل ا م ا ن نسائهم وكذلك أ م ا م الصبيان ن س ا ا ء ل في الاصح و إ ذ ا اختار زمي نبذ العهد زمي قال في أ ن ا قال يا لناصب العهد اللي بيني وبينكم ماذا نعمل معه قال و إ ذ ا اختار زمي نبذ العهد واختار ا ل ح ق بدار الحرب مبلغ المامن ل على ه سيدنا